وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول ورونا ولو شاء ربك ما فعلو بل هم وما يفتنون ولتصرا الى افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. فَأَقِيمُوا لِلَّهِ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَنَزَلَ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَأَمَّا كَلِمَةُ رَبِّكَ فَصِدْقٌ وَعَلَىٰ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشناطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.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 وَقَالُوا أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالُوا إِنَّ مَثْوَاهُمْ خَالِدُونَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلك وَله دَعضَغ الظَّالِمِينَ دَعضًا بِمَا كانَوا يَكْسبُون يا مَعْشَرَ جِّ وَالقِنسِ لَم يَأتِكُمْ مسُدُ مِنكُمْ يَقُصّونَ عَلَيْكُم آيات وَينذِعُونَكُم لِقأََوْمِكُمْ هذاَا قالوا شَعِدناَا عَ أَمفُسِنَ وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلب وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عَمَّا يعملون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 وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما وَكَذَلِكَ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم وله شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وَقالَوا آلِج أَنعَامُ وَعََوْفُ عِدَ ال ل يَطُعَمُضَ إِلَّ مَن نَّشَاءُ بِزَعمم وَأَنعَامٌُ حُلِّمَة اللهُورهاَا وَأَن آمامٌ حُلِْمَة الظوهوهَا وَأَن ام ل يَنْكُ نَسْنَ اللهَّ عَلَهَا وَقَالُوا مَا في بُطُورِ هَذِهِ الْأَنْعَابِ خَالِصَةٌ لِبُطُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَادِنَا وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءٌ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ وَأُمَّهَاتُهُمْ سَفَهَنَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَعَظَّمُوا مَا لَمْ الله اللَّهُ إِرَاءَ لَنَا عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصانه ولا تسرفوا إنه لَا يحب المسرفين ومن الأنعام حبولة وفرشا كلوا مما رزقت الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضم اثنين ومن المعز اثنين وَالآنَ لَكُمَا رَأَيْنِ حَرَّمَ أَم الْغُنَّاءَ فَيَأْكُلُ مِمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُهُ أُنثَيَيْنِ نَذْبِي لِعِقْلٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ الثَّنِي وَمِنَ قُلْ آن لَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَنِي الْأُنْسَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْسَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُبَدَاءَ إِذْ وَصَّعَتُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَهُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْد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 فمن اضطر غير بال ولا عاد فإن ربك رفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غفر ومن البطل والغنم حرمنا عليهم ششومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك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 كذلك كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ حتى بَسَمًا قُلْ أَلَئِنَ انتَقَمْتَ مِنَّ بِلِعْنَتِكَ لَيَنقَمُنَّ مِنكَ ۖ وَلَيَمَسَّنَّكَ عَذَابٌ أَلِيمٌ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقرأوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا أوسعها وإذا قلتم فاعدروا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السرل فتفرط بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتكون ثم اتينا مس الكتاب تماما على الذي اختنا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب انزلناه مبارا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون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 يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ وَأُكَذِّبَتْ إِيمَانُهَا في قُلْ إِن تَتَوَرَّوْا إِنَّ اللَّهَ يَرَىٰ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ في شيء.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 114. لا صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 115. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قُلْ أَوَيْرَ اللَّهِ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَحْتَرِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قِنَاءً فَالْأَرْضَ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَأَنقَضَ بَعْضًا دَرَجَاتٍ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَأَنقَضَ بَعْضًا دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عرفنا ميم صاد كتاب انزل البيت فلا يكن في صدرك حرج من قلت تنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قل ما تذكرون مَكَانٍ مِنْ قَرْيَةٍ اتَّخَذْنَاهَا فِدَاءَ بَأْسُنَا بَيَاتًا أَمْ غَمْقًا قَائِدُ فَمَا أَتَانَ دَوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ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 قال أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخُذْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ انظُرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَمَرْتَنِي أَنْ أَقْعُدَ مَا لَهُ صِرَاطٌ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وَعَنْ أيمانهم وعن شمائلهم ولا ترد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذكوما مدحورا لمن تبعك منهم لأن, لأن جهنم منكم أجمعين وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لهم الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا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 فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ وَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَظَهَرَ لَهُمَا ضَعْفُ طَايِعَانِ عَلَيْهِ مِمَّا وَرَقَ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عدو مبين. وَإِنَّا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تُؤْتِنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ ابْتُغُوا بِطُوبَى لِبَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ۖ وَلَا تُمِلُّوا فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ الْفَنَاءِ ۗ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ ومنها يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَرِبَاطَ الثِّيَابِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ يا بَنِي آدم لَا يفتننكم الشيطان تماما اخرج ابويتم من الجنه ينذر عن ما لباسهما ينذر عن ما لباسهما يريهما ما هوى ايمان انه يراقب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 قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطَ وَأَكِيمُوا جُرُهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون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 كَذَلِكَ نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وَأَنْ تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مَا لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون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 قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقال اتكولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا لَهُمْ لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.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 ان لا الذين اتسمتم لا ينالهم الله برحمته ودخول الجنه لا خوف عليكم ولا انت تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيدوا علينا من الماء او مما رزقكم الله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 إنِ رَبَّكُ اللهَّهُ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَأَنْضَ فيِي سَّة أيام ثمُ استَوعَلَ العغْشوشِ الليلا النَّه غطُغوحَ فِيث يوش اللييل النه غطُغوحَ فيِيثًا وَالشَّسَ وَِقَمررَ وَ أُدونونَم سَخراتٍ بأَم فلا لَُ الغَلقُأَم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 أَوَعَادَ بَنُو ثَمُودَ أَن جَاءَهُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّهِمْ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ تَذَكَّرُوا فَأَنجَيْنَا هَٰؤُلَاءِ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ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 قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وطع عليكم من ربكم فكُدالِرونَني في سناءِ سَببُهَا أَنْتُم وَبَابُكُ ما نَزَّلَ غَاقُوا بِهَا مِنسُ القَون فَنتَ إِي مََتُم مَِ لم فَأَنجَيْنَا هَارُونَ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ قَوْمِهِمْ صَارِبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هذه ناقة الله لكم آية فذرواها تأكل في أرض الله وَلَا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا فاذكروا آلاء الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين قال الملك الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا نَارِ الَّذِي آمَنْتُمْ بِإِيكَافِهُ فعظن ناقة وعته عن امر ربي وقالوا يا صالح قد ما تعلمنا ان كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم دافنين فتغلى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أَتَأْتُونَ الفاحشة ما سبقتم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء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 وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي مُسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ